بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذ متنا وكنا ترابا ذلك وجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أَفَلَمْ ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أي بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تصفوتم ذكر كل عبر مريب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم موح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوام لوط واصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أبرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عكيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك غطاء فأصلك اليوم حديد وقال قريه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى هن خوف في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما طيبه ولكن كان في غلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدّل القول لدي وما أنا بظلام للعميد يوم نقول لجهنم هل أنت و تقول هل من مزيد وأزلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا هم أشد منهم بقشا فنقبوا في الرلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد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 واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قروع الشمس وقبل القرود ومن الليل فسبحه وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار تذكر بالقرآن من يخاف وعيد